وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُمْ لَهُ لَا اسْمَاءُ حُسْنَى وَالَتَيْكَ حَبِيثُ مُوسَى إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ لأهله كُثُوا إِنِّيَ آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّيَ آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسْ لقباس نوجد على النار هدى فلما أتى نودي موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواب المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية وكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعا وهو وما تلك بيمينك يا موسى ولي عطايا أتوكأ عليها وأرش بها على ظلمي ولي فيها مآلب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرة نولا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية نقرى آية نقرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا في الحون طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من ألي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد ووتيت سؤلك يا موسى ولقد مَنَنَ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذَا أُحِينَاهُ إلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى يُحَابَ أَنْقَذْتِهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذْتِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِي الْيَمُ بِسَاحِلِ يَأْخُذُ عَدُوَّنِ وَعَدُوُّنَّ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِهِ إِلَى مَشِيِّ أُخْتُكَ فتقول هل بلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرع عنها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري موسى واصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا ثنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يطرط علينا أو أن يطغى وَقَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ تَبِعَ إِنَّا قَدُ وُحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا لَذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَوْا ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَ الذي جعل لكم الأرض ميادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعا ونعامكم إن في ذلك لآيات الأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم كارة نقرا ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنا بسحر مثل فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي حشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم, فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتناجعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثنى فأجمعوا كيدكم ثماتوا ثم صفا وقد افلح يوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا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 قالوا آمنا بربها هون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيدكم وأرضكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل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 وَمَا أَكْرَهَتْنَا عَلَيْهِ مِنْ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَتَّقِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَلَامَةً لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَتَّقِ مُؤْمِنًا الْقَدَى مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عُلَا جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي من تحتها وذلك جزاء من تزكى ولقد اوحينا إلى موسى أنسر بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يمسا لا تقاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بذنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم, وواعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا سطاع فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ثُمَّ مَا وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَفَوِي وَعُجِنتُ إِلَيْكَ رَبِّي تَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ الْمُسَامِرِي فرجع موسى إلى قومه غضباً أسفاً قال يا قوم ألم يعلم ربك وعداً حسناً أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْرَتُمُ أَيْحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَاعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوَاعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُزَارَ هم منا أوزارا من زينة القوم فقضفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسد له قوارف فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرع ولا نفع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 قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبرسوا به فقبضت قبضة من سير رسول فنبعتها. فنبكتها وكذلك سوّلت لي نفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعداً لن تخلفه. وأنظر إلى ذيك الذي ظلت عليه عاكفا لن يحرقنه. ثم لما نصفنه في اليمن نصفه. إنما إلى الله الذي لا إله إلا هو.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 يتخافتون بينهم إن لبثتموه إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمتلوا طريقة إن لبثتموه إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تلا فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجنا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من دن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيبهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد قرب من حمل ظلما وَمَن يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُهُ الْمَنُونُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدَثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل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 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل دلك على شجرة القلد وملك لا مِنْهَا فأكلا منها فبدت لما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آذم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال بطى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنا ياتي أنكم من رهدى فمن اتبعه دايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بطيلاً قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم توسى وكذلك نجذي من الصوف ولم يوم بآيات ربي ولا عذاب لا خير أشد أبقار أفلم يهذلهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةٍ لِّأُولِي النُّهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِعَ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامَهُ أَجَلٌ مُسَمَّى أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ النَّاسِ الَّذِينَ فَسَبَّحُوا أَطْرَافَ النِّهَارِ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنقنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامره لك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أَوَلَمْ تَافِهِمْ بَيْهِنَةُ مَا فِي صُحْفِ لُوْنَا وَلَوَنَّا أَلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْرِهِ لَقَالُوا ربنا لولا, إلينا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّذِلَّ أن وَنَقْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَوَبِّسٌ فَتَوَبَّصُوا فَلَسْتَ تَعْلَمُونَ مَنَصَابَ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى